بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قلدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الطر عنكم ولا تحويلا أولا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 الPUBLICُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِآيَاتِنَا إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ بِصِرَاطٍ فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا وَمَا جَعَلْنَا الرُّقْيَةَ الَّتِي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا سأخذ الله أحسن الله إليك وقفنا عند قوله جل في أولاه وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضبنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وربك أعلم بهم في السماوات والأرض فصلنا القول فيها في أمس قلنا وربك أعلم وناسبا أن يقول وربك الربوغية لأنها على مسائل الأتقاد في العلم الذي واسع كل شيء والقدر والقوة قد احاط الله بكل شيء سمعا وبصرا وعلما سبحانه وتعالى وربك اعلم بمن في السماوات والارض وربك اضافه هنا اضافه تشريف اضافه تشريف وهذه ايضا تدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما انه نوه في اول الايه بالاضافه على فضل النبي ثم لما ختم الايه وقال وقد فضلنا بعض النبيين على بعض وفيها عظيم ربوبية الله دل فعلاء لأن الله فاضل بين عبادي وكلهم فضلاء وفاضل بينهم في الدرجات فكان أعظمهم درجة وأرفعهم درجة منزلة عند الله دل فعلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقلنا أشار إلى فضله في اول الآية بالإضافة إضافة تشريف وربك يا محمد وربك أعلم بمن السماوات والأرض الملائكة وما له من حمادات لله دل فعلاء والأرض ومن فيها فإنها تسبح بحمد الله دل فعلاء كما قال الله دل فعلاء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبحه إنه كان حديما غفورا فكانوا يسمعون تسبح الطعام والحجر والشجر يلبي مع من يلبي التوحيدا لله جزا في علاه وربك أعلم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وفيها كما قلنا عظيم روية الله جزا في تفضيل الخلق بعد الخلق على الخلق والأنبياء هم أفضل الناس على الإطلاق الأنبياء والرسل هم أفضل الناس على الإطلاق وفاضل الله بينهم أيضا بعض من بعض ففضل بعضهم على بعض وفضل بعضهم على بعض فجعل أفضل الرسل على الإطلاق أولو العزم هم أولو العزم من الرسل الخمسة الذين ذكرهم الله وجمعهم في آية واحدة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فهم خيو الدشر على الإطلاق فقول العزم الرسل أم أفضل الناس أفضل الأنبياء والرسل وفاضل أيضا بينهم فجعل سيدهم وأفضلهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد السنة صحيحة للعباس قال والذي نفسي بيده وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس عام وذكر أيضا لأن الله ختم به النبيون وعمم رسالته وهذه مظاهر التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسلين وَلَقَدِ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِهِ قَالَ وَآتَيْنَا دَوُودَ زَبُورًا وهذا أيضا فيه تفضيل لدود عليه السلام وأن الله رزقه كتابا من الكتب التي عليها يحتد الناس الزبور وكان داود عليه السلام إذا إذا قرأت الزبور وتعبد الله كان بقراءته كانت الجبال تسبح معه كما قال الله على يا جبال أويب معه والطيب وألنا له الحديد قال ربك أعلم من السماوات والأرض والقالح بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورة وفيها انه ماء خلت امه الا وفيها نزير ماء خلت امه الا واته بها نزير وهذا اصله في قول الله على كل ما اول فيها ثوج سألهم خزانتها لقد اتلك النزير قالوا بلى قد اجاء هذا نزير عليكم السلام شب resonated وقال الله صريحا في الآيات وحمد امك الا خل فيها نزير قال وربك أعلم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تقول إله قل ادعوا الذين زعمتم من دوني سبب مزول هذه الأيات أن نفر من العرب كانوا يعبدون نفر من الجن كما قال الله جدك علاء أنهم كانوا إذا نزلوا يا وادي القاوي نعوذ بالله من, من سيد هذا الوادي الله لا خا من, من سيد هذا الوادي من صغار قومي من نعوذ بالله من الشك نعوذ بالله من الشك الايات صورت <تصفيق> <تصفيق> دي ايوه هذا قالوا من الجن يعوذون بالجن برجان... قال الرجال من من الجن فسدوهم رفق فزدوهم رفق فكانوا يعبدونها يعبدون الجن, الجن من العرب الذين كانوا يتوسلون بهم ويستشفعون بهم لا يشعرون فنزلت الآيات أنتم أنتم تتوصلون بهم تتشفعون بهم تعبدونهم وتصرفون العبادة وهم يعبدون الله وحده لا شريك له عليكم السلام وسبب النزود أيضا قال الله تعالى قردوا الذين يتعامتم من دوني أن المشرحين كانوا يعبدون الملائكة ويقولون الملائكة تشفع لنا فلما اتنوا بالقحط سبع سنين ادير لهم الملائكه تتشفع لكم قلت لكم القح قولوا يكون عنكم ولا الله تعالى قولوا ادعوا الذين تعمتم يكون عنكم ولا تحيد هؤلاء الذين تعمتم انهم من دون الله لا فعلاء يتصرفون في الكون فانهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضر فضلا عن أن أملك لكم نفعا ولا ضر أو يكشف عنكم ضر الضر أو يجلب لكم النفع سيد الخلق أجمعين امر الله رب العالمين أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لا من الخير وامام الثاني السوء وأيضا في قولي قل لا أملك لنفس نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وقال, وقال أيضا لعمه ولعمته ولبناته يا عباسي عم النبي لا أغني عنك من الله شيئا من مال يمشيط يا فاطمة من تمحمد لا أغني عنك من الله شيئا خذ سليل من مال يا صفي يا النبي لا أغني عنك من الله شيئا الله لدعو الذين زعمتم من دونه هم يعتقدون ابناء عمومة الروافد والصوفية المتواغلة في الطرق ابناء عمومة لزم عباد قبول كلهم ذلك هم يعتقدون في الاولياء ويرون بان من الاولياء من يتحكم في الكون كما ان الروافد يقولون بان الايمة يتحكمون في الكون وأنهم يعلمون الغيب واعطاهم قوه الله جل وعلا لا يستلاح اسمهم هؤلاء هؤلاء في اولياء ولا يقتنوا في, في الذين زعمتم من دونه فلا من دونكشف الظلام عنكم ولا تحويلا وقد قال الله جل في علاوة فقال الله جل يمسسك الله بخير ويمسسك الله بدر فلا كأشف له إلا هو قال في الآل أخرى أن يريدك بخير فلا رد لفضي إذلك كان النبي يدعو يقول يا حي يا قيوب برحمتك أستغيث أصلح لشأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا يدعو الذين تعمتم من دونه فلا يكون كاشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك اشار هنا على رفعه منزلتهم عند رب مجل في علاه الذي الملائكه سواء الملائكه او الجن الذين اسلموا او عيسى وعزير لانه قال بعض العلماء في قول اولئك وهذه اشاره بعيده في رفعه المنزله وهذه منطبقه على يحيى على عزير وعلى عيسى عليهم السلام فاليوود قالوا عسير كده ونسبوه ابنا لله دينا في ولا حشاة الله علوا كبيرا والنصارى قالوا إيسا كده ونسبوه لله ولدا عوذ بالله يصبون الله ليلة النهار فقال الله مبكتا ومقرعا إياهم أولئك الذين يتعون يبتهون إلى ربهم أولئك إشارة ؤلاء الذين يدعون يا بتغون الى ربين الوسيله عيسى يبتغي رب الوسيله قال الله جل وعلا لا يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون المقربون ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فساحشرهم اليه جميعا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رب أولئك الذين يدعون يبتغون هم يبتغون عند الله الوسيلة قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيوم أقرب فهم يتدرعون إلى الله جل في أولئك في طلب الوسيلة طراء ابن مسعود وابن عباس تدعونا أولاك الذين تدعونا يبتغون إلى ربهم الوسيلة يوم أقرب وأرجون رحمتها وأخفون عدام أولاك الذين يدعونا يبتغون إلى ربهم الوسيلة تخربون إلى الله يبكون وسيلة إبطاء الله جلت علىه فَوَمَّعْبَادُ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ يَلْتَمِسُونَ دُعَاءَ يَلْتَمِسُونَ رِضَا اللَّهِ الَّذِينَ هُنَا وَهُنَاكَ الَّذِينَ هَذُونَا يَبْتَغُونَ إِلَى الطِّيبِ الْوَسِيلَةَ فِي أَيَّامٍ أَقْرَبَ شُفْ يَتَسَارَعُونَ يَتَنَافَسُونَ فِي قال أولئك الذين يدعون إلى ربهم رسيطة أيوم أقرب ويرجون رحمته وخافون عذابه إن عذاب ربك كان, كان محظورا بقوله أيوم أقرب ويرجون رحمته وخافون عذابه في رد صريح على من قال بكلام ربع العدوية إن صحر كلام عدها وإلا فالذهب أنكر ذلك په دهب انګره فالاولئك الذين يدعون يا بتغون الى ربهم الوسيله ايوم اقرب ويرجون رحمته ويخافون ويخافون عذابه يرجون رحمته ويخافون عذابه كما قال الله ان اباء المرسلين يدعوننا رغبا, يدعوننا رغباً ورهبا زعم أنها قالت لا نعبدك طلبا لجنتك ولا خوفا من نارك وهذا هذا بطل أسعد الناس بعبادة الله وأخلص الناس لله سبحانه وتعالى هم الأنبياء وصفهم الله بهذا الرصف التقيق يدعوننا رغبا ورهبا وهنا كان القول على عيسى وعزي قال الله وتعالى الذين يدعونا يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان, كان محفورا يعني المعنى هم يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله إلا الله تعالى فكل يتسارع يتنافس في الخيرات وبذلك فلا يتنافس المتنافسون فهم ينافسوا بعضهم بعضا في الخيرات هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله إلا الله هم يعبدون الله ويسارعون في مرضات الله جلاله ويتنافسون على الخيرات قال وإن من قرية إلا نحن مهركوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك بالكتاب مستورا وإن من قرية ما من قرية وإن من قرية نحن مغ قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك بالكتاب مستورا بقول وإن من قرية يعني وما من قرية وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مع الزبوعة عذابا شديدة ألا يقولون في قول وما من هذا عم اسماء المبهمة تعم يبقى كل قرية قلنا نعم وهو يقول مهلكوها قبل يوم القيامة قلنا نعم أما القرية الصالحة فهلاكوها بالموت فلالصراحون يوم القيامة قرب يوم القيامة ستأتي لي حتى كل روح مؤمن ما تبقي إلا الكافر وإن من قرية إلا نحن مهركوها إذا كانت طائعة, طائعة صالحة يعني هلاكوها بالموت قبل يوم القيامة أو معذبوها والعاصية بالعذاب إذا لعندنا فئتان في القرى الطيفة المونة الطيفة الكافرة يقود الله بالقرى إن كانت مؤمنة صالحة فبالموت وإن كانت طالحة فبالعذاب طال أم معذبوها عذابا شديدة وشديد من الله شديدة كان ذلك الذي سبطناه كان ذلك من العذاب كان ذلك من كتاب مستقران وأصل كتابنا المراد به هو كتاب اللوح المحفوظ هذا الكتاب لا يقربه أحد هو الكتاب اللوح المحفوظ قال كان ذلك في الكتاب مستورة يعني مكتوبك بل شيء مكتوب وكل شيء فعلوه في وكل صغير وكبير مستطر نقف النار احاطة الله تذفعله بكل خلقه سمعا و بصرا فضل التنافس بالخيرات عبد الله وفق <تصفيق> ما شاء قدر الله لا بد ينفذ ادري هل هي وتر الان ام ام 4 حاضر وريت يا ولا تزل وزيرة مزر اخرى و لازل وزيرة ولا تزل وزيرة مزر اخرى طال اولاق انتين هدون يبتغون ان يبتغون اعقيم مرسيلة